بسم الله الرحمن الرحيم اوزك انت شدادة ديتنا دير رئيس غلطنة پايغمار عليه السلاة والسلام ايلر ال سيد الاستغفار انت قول ججدر ديخار ديليه قنوشنا ججدر ديخار ايل لارلوش دول اگر دق اگر ديك اگر غولي دول دع لارلوش دي دو احا هردشنش ايلر اللا پايغمار عليه السلاة والسلام اللهم انت ربي ويزين ديل يا الله حوصان ديل وق حوصان إيل وق. لا إله إلا أنت حوت القديل ديل واتسق. خلقتني سقل نقح سقل سوكوال, سوكوال وق وأنا وقح وانا عبدوك سوحان وق وانا على أهدك ووعدك مستطاعتو ساي نيزق ح قاتشو حا أهداند إح حوان دينش واعداند إح وقسا ساي نيزق ما قاتشو سا. سايجا ساي ليل لوتش كيبرة حوان ديند الله حا أعوذ بك من شر ما صنعته أيس دندلج ونخ حويت لرلقص أبوء لك بنعمتك علي أحسون دندلج ديكانت غير خلقص مقرلو دقص أحسون دندلج ديكانت وأبوء لك بذنبي سيجر دالدلج إن أقير خلقص سيجر قدل خلرنا مقرلو دقص فاغفر لي ججدي أحسون دقص فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بغضل شئ قناشن قش ديرق حبيم واتق أحبيم قش تدق قناشن قش وزن ديل. قال قيد علبة يغمر علي السلام سلام إدعديت نجوتها ومن قالها من النهاري عيرنا إذا ددولش خنها يتندينا ح إذا عمو موقنا بها بلقشة سيقع دوج مع نختيش ولش. فمات من يومه قبل أن يمسية أكسيرن قال لي تدين نصلح. فهو من أهل الجنة يلصمني أهل نخموئز ومن قالها من الليل أختموا إذا بيسن آلح وهو موقن بها أتشعدوا جميعا بيلقى تيشنا ولش تيش ولش فما تقبل أن يصبح أقول جوالي نجحسن إذ والله نصلحه فهو من أهل الجنة يلصمني أهل نخموئز. هر حدث إما بخاري سديتنه. جش در دي خرا إيل لارلش دول دشنش دشون. گچ در دیخره اوگر دیکدول اوگر دزدول اوگر دقی دول دشنی شود شون شیا شو گنز 23 و دوغله شین 50 ادشن شوند الچی اللهم انت ربي لا اله الا انت وزند ليا الله سنديل وحسائل وححو ترقيدل وغث خلقتني احقل وقصه وانا عبدك شو علي وق وانا على عهدك ووعدك مستطعت سينيت قتش كي برا حندين وعدا سو حونا متأخير وقال ايس حو تسعير وقال ايس احبوغر قبل دير دو ألا ايس دين دلج واعدنا ساينت ادواجد دلج ديقرنا ساينت سقطش كيبر متأخ وقص تسوط احلاتش وقص يا الله أعوذ بيك من شر ما صناعتو ايس دين دلج همان ووناخ حويتص لر لقص سوگر دل دلج ووچهم نخ ايس دين دلج همانا ووناخ حويتص لر لقص أبوء لك بنعمتك علي احسون ديك دين احسوني ديك نشدين خلار احسوني نعمت دل خلارنا غير خلقش موكرلو دوق اش دوقه ديك نشدوق احسون ديش ديك دينق احسون نعمت دلق احسون هردي نحديش دوق احسون ديك هردي نحلوش دوق احسون نعمت اتسون غير وسوت الوش اس يا الله وابو لكا بذنبي سي ان غير وقس سي غرديلن دوق نواشتا سي غرديلن دوق وشم من غير وقس موكرلو دوق اس تلواش قصس فاغفر لي احسون يا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 آتدش نختیش اتیش تودش نش چه دلچمه نخ بیلگالتیش اتیش ایدش نش آلورگ سیرنگوالی نجحسن اولر نیصلاحه یالس منی آهلو نخ مویز آلل پیغمبر علی سات اسلام بیسند تمو ایدش نش آلح اقی بیلگالتیش اتیش آتدش نش چه دلچمه نخ بیلگالتیش اتیش تویش آلح عیدنگوالی از ولر نیصلاحه یالس منی آهلو نخ مویز آلل isht otskiye pardol ededigi ediki manesh e khazme anesh etob der manesh shishin shu adol deyla tun deyla gech der di khara el lerin edeshnish so edeshnish shu adol manesh bil gultish atish zandina hayala al sir li wel gils moni ohl na khu alla deyl yachna alissat asalam buzen alla alla bil gult shu adol manesh atish tak oiring wal walr nislaha yels moni ohl na khu alla هذا وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين